هذا أنا ما عرفت أقرأه دقيق هو الخط واضح لكن دقيق وهذا يقول عندنا في بلادنا بدعة القرآن في منارات المساجد ونحن مجموعة من الشباب فأردنا أن نرد على هذه المسألة من كتاب مشهور آه من كتاب مشهور حسن اخطاء المصلين فهل يجوز الافاده من الحق ضاله المؤمن يا اخي اذا قال حقا اضل الناس فانه يقبل منه اذا قامت الدلائل على انه حق فكيف باخيك المسلم الذي كتب في هذا كتابا